هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من تفسير سورة آل عمران وما يؤخذ من هذا أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق, بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة وهذا شيء أو هذا فن أخذ به بعض أهل العلم ولا سيما في كتب الفقه، مثل يقول أنا أذكر الفروق بين البيع والإجارة بين الإجارة والجعالة، بين الرهن والضمان، بين الضمان والكفالة، بين الصلا بين الفرض والتطور، وهذه من من فنون العلم الشريف الشريفة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها كذلك يقول في في في العقائد والتوحيد يفرق بين الشرك الأكبر والأصبر الرجل حلف بغير الله نقول هو مشرك ورجل عبد صنما نقول هو مشرك لكن بينهما فرق عظيم العابد للصنم شركه أكبر والحالف بغير الله شركه أصبر إلا أن ينظاف إلى حلفه بغير الله جعله المحلوف جعله المحلوف عليه كالله تعالى في في التعظيم فحينئذ يكون شركا أكبر لا من حيث القسم ولكن من حيث أنه جعل رتبة المحلوف به كرتبة الخالق طيب من فوائد العاد الكريمة بيان عقوبة الكفار وهو العذاب الشديد، وذكر عقوبة الكافر تستلزم التحذير من الكفر، فيكون في هذا في فائدة متفرعة الأول، التحذير من الكفر، كذا، طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الناس ينقسمون إلى قسمين، كافر له العذاب الشديد، ومؤمن له الثواب الجزيل لأنه إذا ذكر عقوبة الضد فإن ضده تثبت له يثبت له ضد تلك العقوبة ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أين أتي أحدنا شهوة ويكون له في أجو قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعه في الحلال كان له كان له عجب وقد يكون هذا من جملة الفرقان من جملة الفرقان الذي يحصل حيث نفرق بين الكفار وبين المؤمنين فكما اختلفوا وتفرقوا في أعمالهم فإنه يلزم أن يفترق في ثواب تلك الأعمال No. Hyvä. Tyy. Lää, on. وأربعة ثلاث اثنتين لم تكن ستة أو ثمانية أو ماش بالذالك صحيح هذا العقل ما له فيه مجال ولا يمكن لكن لا نقول إنه لست الحكمة لا بد من حكمة لكن غير معلومها لا لكن قلنا من وصف يعني جعل جعل من الحكمة ولكن كثير من العلماء ومن الناس ما يعرف حكمة هذه لأنها نادر يعني نادر الشيء اللي ما يبلوه ما تبلوه عقول كل الناس هذا نادر لا. مثل فلوظ مصح الرأس. نعلم لا نعلم أنه حكم. كيف؟ له حكمة كيف؟ لو حكمة ظاهرة. لأن غسل الرأس يؤذي أقول لأن غسل الرأس يؤذي لو غسل الإنسان رأسه في الشعر وعصيمة في من الشتاء يتأذى كثيرا ثم لو غسله أيضا الرأس عالٍ على كل شيء. يتناثر الماء. على كل بدنه وثيابه. ما يستفيد يعني؟ من المسبي، المس، لا يستفيق، تعبد الله، إيه صح، إيه، يستفيق، إذا هو مستفيد. تطهير إذا هو إذا هو هو تطير، وليس الغرض أيضا من الموضة متر التطهير الحسن، نعم. لأنك تغسل لديك مثلا بعد الطعام غسلا بالصابون، ثم إذا أردت تتوضأ، تغسلها. تغسلها ثلاثا، مع إنك الآن غسلتها، شيخ. شيخ. نعم، شيخ، شيخ، إنزال القرآن. Hajalan, jatittajan, matarapi, n-zelna, ilajke. Hajalan, n-zelna, alike. N-alike. N-alike. N-alike. N-alike. N-alike. N-alike. N-alike. فباعتبار أنه سيكمل، لأنه إذا إذا كمل كله صار كأنه نازل جمثة واحدة، لأن جمثة الآن كلها نزل، وأما إليك فهي تفيد الغاية، يعني أن نهاية النزال إلى الرسول وأما عليك فهي تفيد العلو والاستقرار، ولهذا قال نزل به الروح الأمين على قلبك، وهي أبلا من إليك، لأن إذا وصل حتى استقرت في القلب صارت أبلا. نعم أقول المسلم الذي لا يفهم يعني ما وصل علمه لا يفارق بين الحكمة الحكمة من الحكمة من من حكم رب العالمين نعم فليس ال ال عقيدة اللي هو أن أنؤمن بأن كل ما فعله رب العالمين هو هذا شخص. واجب أن نؤمن بأن كل ما فعله يعني أو ب أو شرعه فهو لحكمة لكن أحيانا فهمه وأحيانا ما نفهمه والمؤمن هو الذي يسلم للأحكام الشرعية سواء عالم الحكمة أم لا أم الذي لا يؤمن إلا إذا علم الحكمة معناه ما, ما أمن إلا بعقله لا لا لم يؤمن بالشرع نعم الحلف غير الله واحد غير الله بصف اللسان يكون شرك أصغر كيف واحد حلف غير الله لكن صدق اللسان ما قصد لا يستعد لا يؤخذكم الله بالله في إيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبه وبما عبقتهم الأئمة، ولكن يجب أن نزه لسانه عن قول المحرم. يبي يبتدي يقول والنبي. نعم وقال له لا تحدث بالنبي فإنه شرك. فيقول والنبي لا أحد بالنبي. نعم صحيح. نعم. المعروف عند السلف أنه من كلام الله، لكن ما أذكر حتى الآن. وصفهما بأنهما من كتاب الله إنما وصفها الله بأنها منزلة وأنها كتب أما كلام الضعف هذا ما فيه إلا القرآن ولا صريف نعم شاكر بالنسبة لعض الشباب بالنسبة للحديث ويبحث عن حكم الله فلا يجب ولا حد من السلم ما تكلم في حكمه فيها فيقول لنا لا أعمل بها لأنه لا يوجد فيها حكم. أعوذ بالله هذا لا يجوز هذا يخشى أن يكون كافرا إذا كان لا من إلا بما خطاه عقله فهو لم يؤمن بالشر يقول أن حتى السلف العلماء العلم لم يجد إلا حكم لم يجد إلا حكم الله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح لأن الروح من ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا ولسهن يجد أن يتعبد لله لله مو لنفسه أم خالد؟ لا ما أقول السلف. يعني ماذا بالسلف؟ قولت الناس الأفكار وإنها كلام الله. أنا مخلوق. نعم لكن أقول يا شيخ أئم من كونها منزلة أن تقول من كلام الله. الله أعلم. لأن الله يقول وكتبنا له في في في ال في اللوح من كل شيء. موعدا هو تفصيل لكل شيء. وجاء في الحديث أن الله كتب التوراة بيده. Käynä antuaa tällä, mutta se on kääntymässä. Mutta se on kääntymässä. الله se on kääntymässä. من se on kääntymässä. Mutta se on kääntymässä.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 قلنا أم الكتاب وأخره تشابها فما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه بتيقُوء الفتنَ وبتيقُوء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا ب من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب بس أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الله لا أقفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأظن أن أخذنا للفوائد. باقي نعم قال الله تعالى والله عزيز من ذو انتقام سبق لنا أن العزة ثلاث تقسام فيستفاد من هذه العادة الكريمة إثبات اسم من, من أسماء الله فهو العزيز بالمعاني الثلاثة السابقة ومن فائد العاية أن الله تعالى موصوف بالانتقام لقوله ذو انتقام ولكنه ليس على سبيل الإطلاق بل هو منتقم ممن يستحق ذلك وهم مجرمون كما قال الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون ولهذا لم يرد من اسماء الله المنتقم على سبيل, على سبيل الإطلاق وإنما الذي ورد مقيدا إنا من المجرمين منتقمون أو ورد صفة منكرة مثل انتقام. أي صاحب انتقام وهذا لا يؤدي إلى أو لا يدل على الوصف المطلق أنه موصوف بالمنتقم لأن الانتقام يكون مدحا في موضعه وأما في غير موضعه فلا يكون مدحاً فإذا كان الانتقام تقتضيه الحكمة صار مندوحاً وإلا فلا ثم قال الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ترسيخنا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه الجملة كما نرى خبرية، مؤكدة بإن، وخبرها منفي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والخفاء. ضد الظهور وفي وفيها شيء نكره في سياق النفذ فتعم كل شيء في الأرض ولا في السماء متعلقة بيخفى يعني لا يخفى عليه شيء لا في هذا ولا فيها، ولا والمراد بالأرض والسماء الجنس فيشمل الأرضين والسموات جميعا في هذه الآلات الكريمه يخبر الله عز وجل بأنه لا يخفى عليه شيء في الغضي ولا في السماء وهي صفة سلبية المراد بها بيان كمال علم لأن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي كما مر علينا في العقيدة وإنما يراد بها بيان كمال ضد ذلك المنفي فإذا قال لا أخفى عليه شيء لماذا؟ لكمال علمه لا أخفى عليه شيء فالله عز وجل كامل العلم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والغرض من هذه الجملة تربية الإنسان نفسه في, في امتتال أمر الله واجتنا بنحيه وأنك لا تظن أن عملك يخفى على الله بل هو معلوم له فعليك أن تقوم بطاعته وتجتنب معصيته لا تقول أنا في بيتي أنا في حجرة أنا في غرفة لا أطلع عليه أحد لأن الله تعالى مطلع عليك إن الله لا أخفى عليه شيء في رضي ورفس طيب من فوائد العاية الكريمة التحذير من مخالفة الله وكيف ذلك خوفا من أن يعلم بك بمخالفتك إياه ومن فوائد الآيات الكريمة الرد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء الذي يفعله العبد إلا بعد وقوعه وهؤلاء غلاتهم كما سبق ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله تعالى عالم عالم بالكليات والجزئيات معخوذ من قوله شيء النكر في النفي فيعم كل شيء ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأرض والسماء وهذا أمر معلوم لكن إذا قال قائل وما, وما سوى الأرض والسماء هل يفعل الله الجواب لا لكنه خص الأرض والسماء لأنه هو المشهود لنا فنحن لا نشهد إلا الأرض والسماء وما عدا ذلك لا نعلمه إلا عن طريق الغيب فذكر الأرض والسماء هل يمكن أن نقول إن من فوائد الآية أن صفات الله عز وجل إما منفية وإما مثبتة الجواب نعم وهذا قد سبقنا تقسيمه في في التوحيد وقلنا إن صفات الله عز وجل إما مثبتة وإما منفية فالمثبتة يسمونها ثبوتية والمنفية يسمونها سلبية وقلنا إن السلبية متضمنة لثبوت لابد ولكنه ينفى نقص ذلك الثابت فلكمال علم فلكمال لا عليه شيء في الله ولا في ثم قال عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام وهذا من جملة معلوماته التي تخفى على كثير من الناس وهي معلومة الله. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشعر يصوركم أن يجعلكم على صورة معينة يختارها ويريدها وقول يصوركم في الأرحام الأرحام جمع رحم وهو وعاء الجنين في بطن أمه وقد بين الله تعالى في آية ثانية أن الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث في ظلمات ثلاث وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة المشيمة يعني الوعاء المائي الذي يكون فيه الجنين ويسمى عند العامة القمقم نعم طيب وقوله في الأحض كيف يشاء كيف يشاء هذه حال من فاعل يشاء يعني أنه يصورنا على أي كيفية شاء على أي كيفية شاء وأما قوله في الأرحام فهي حال من الضمير من الكاف يعني حال كونكم في الأرحام وقول كيف يشاء يعني لا خيارنا في اختيار الصورة معينة للجنين الذي في البطن ثم قال لا إله إلا الله العزو الحكيم هذه الجملة خبرية منفية مثبتة فيها الحصر الذي طريقه النفل والإثبات والإله بمعنى معلوه وقوله إلا هو الضمير هو بدل من الخبر المحدوف أي لا إله حق إلا هو وليس اسم من أسماء الله كما تقوله الصوفية الذين يدعون أنه هو اسم من أسماء الله ويدعون الله به فيقون هو هو هو كما وهذا من شطحاتهم العزيز الحكيم العزيز سبق لنا قريبا معناه وأنه ذو العزة الكاملة وأن عزة الله عز وجل ثلاث أقسام عزة القدر والقهر والامتناع والحكيم فعيل بمعنى مفعل وفعيل بمعنى ثاعل فعيل بمعنى فاعل فعيل بمعنى مفعل أما فعيل بمعنى فاعل فهي كثير في اللغة العربية مثل قدير بمعنى قادر سميع بمعنى سامع وأما سميع بمعنى مسل فهي واردة في اللغة العربية قال الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوه أم من ريحانة الداع السميع السميع بمعنى المشر الذي يسمعني يعرقني وأصحابي هجور فتكون حكيم هنا بمعنى محكم وبمعنى حاكم فالله عز وجل حاكم محكم لما حكم الحاكم ينقسم حكمه إلى قسمين حكم كوني وحكم شرع فالحكم الكوني ما قضاه الله على عباده كونا وهذا يخطع له كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر ولا يستطيع أحد أن يتهرب منه أبدا والحكم الشرعي ما قضاه الله على عباده شرعا وهذا هو الذي اختلف فيه الناس فمنهم كافر ومنهم مؤمن منهم من خضع لهذا الحكم الشرعي وقام بما يجب عليه نحوه ومنهم من من استكبر عنه وكذب به ولم يرفع به رأسا واضح ماذا قلنا لا أولا الحكم الحكم الحكم اي الحكم ذكرنا أنه... نعم قسمان ها شيخ يعني لا لا ياخد. لا يا اخي نعم لا اخر واحده حكم شرعي ها بين العباده حكم شرعي والثاني حكم كوني طيب عرفت يلا حكم الحكم الشرعي ما هو ما قضاه على عباده شرعا والكوني طيب الحكم الكوني كل أحد يرضخ له ولا يستطيع أحد أن يهرب منه والشرعي نعم ينقسم الناس به لا ينقسم فيه الناس إلى قسمين قسم قابل لهذا الحكم قائم به وقسم غير قابل ولا قائم به واضح؟ طيب قلنا إنه من حاكم ومن محكم بمعنى متق وهنا يكون بمعنى ذي أي متق لكل ما حكم به متق لكل ما حكم به فكل ما حكم الله به من حكم كون أو شرع فهو على أتم وجه وأتقنه وأحسنه فارجع البصر نعم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وخاس أبوه وحسير أفحكم الجاهلين يبغون ومن أحسن من الله حكما يقوم يقمن هذا الحكم الشرعي أو الكوني محكم متقن ليس فيه خلل ولا نقص ثم هو أيضا محكم في صفته وصورة التي هو عليها ومتقن في غايته المرادت منه في الحكمة قد تكون صورية أي عاد صورة معينة موافق الحكمة وقد تكون غائية أي الغاية منها والمصلحة والمنفعة وذا في المضار وما أشبه ذلك المهم أن تكون غايتها محمودة فالحكمة إذن في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي وهي إما صورية بأن يكون الشيء على صورة مطابقة للحكمة أو غائية بأن يكون الغرض منها والغاية منها غاية حميدة واضح كل هذا داخل في قولنا محكم فمثل إذا نظرنا إلى الشراء وإذا جميع المشروعات على صورة مطابقة للحكمة كالصلاة والزكاة والصيام والحج ثم الغرض منها أيضا موافق للحكمة الغرض منها إصلاح القلوب وإصلاح الأعمال بإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع فكلها غاية حميدة كل هذا داخل في في قوله تعالى الحكيم الحكيم طيب في هذه الآية عدة فوائد. أولاً بيان قدرة الله عز وجل حيث كان يصور المخلوقات في الأرحام هو الذي يصوركم في الأرحام وثانيا من فوائد الآية أيضا أن الصور يكون تصويرها بأمر الله بإذنه كيف يشاء هذا أبيض وهذا أسود وهذا جميل وهذا قبيح وهذا طويل وهذا قصير وهذا غليظ وهذا دقيق وهكذا نعم فالممكن أن نقول إنه يشمل وهذا ذكر وهذا أنثى يعني صورة الذكر تختلف عن صورة الأنثى طيب من, من فوائد الآية الكريمة بيان رحمة الله عز وجل حيث يتولى شؤون الجنين ويصوره لا يخرج غير مصور لو شاء الله لا خرج الجنين غير مصور ثم صار يصور شيئا فشيئا كما ينمو عقله ولكن من حكمة الله ورحمته أنه لا يخرج إلا على الصورة التي أرادها الله عز وجل إلا على الصورة التي أرادها الله طيب فإذا قال قائل كيف يشاء استفادوا منها أن هذا التصوير لا يرجع إلى فعل العبد وإنما يرجع إلى مشيئة الله عز وجل وهو كذلك ولكن هذا لا ينافي. أن تكون الصورة قريبة من صورة الأب أو من صورة الأم أو الجد أو الجدة يعني أن يكون هذا الجنين قد نزعه عرق من أبائه وأمهاته وأقاربه هذا لا يمنع لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا قد جعل لكل شيء سببا ويدل لهذا قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسوأ وكان الرجل وزوجته أبيضي فكأنه يعرض بزوجته مش اللي جاء بالأسوذ له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر. قال هل فيها من أوراق الأوراق الفضي اللي بين البياض والسواد؟ قال نعم قال أنا لها ذلك قال لعله نزعه عرق فقال البسولة عليه الصلاة فابنك هذا لعله نزعه عرق ها نعم فاقتنع الرجل لأن هذا قياس جلي واضح المهم الشهر من هذا قوله لعله نزعه عرق فيستفاد من ذلك أن هذه الكيفية التي يريد الله عز وجل في الأرحام لا يمنع أن يكون نزعها عرق من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته طيب ومن فوائد العيث الكريمة إثبات المشيئة إثبات المشيئة لقوله كيف يشاء وقد سبق لنا أن المشيئة إذا أطلقت فهي مقرونة الحكمة. فما من شيء شاء الله إلا لحكمة فإن قال قائل هل في الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملية تجميل لقوله كيف يشاء حيث جعل التصوير طاجعا إلى مشيئته وحده م? نعم قد وقد يعني قد يقال وقد لا يقال طيب قد لا يقال لأن الله تعالى أخبر في آيات كثيرة بأنه يبس يبسط الرزق لم يشاء يقبض ويبسط ولا لا يقدر ويبسط يعني يقدر يضيق وهل نقول إن الإنسان ممنوع من أن يفعل الأسباب التي يكون بها بسط الرزق نعم لأن البسط راجع مشياء مشيئة الله لا, لا نقول ولكن نقول إن هناك فرقا فرق بين مسألة بسط الرزق وطلب البسط وبين هذه المسألة لأن النصوص وردت بمنع التجميل وردت بمنع التجميل فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة وهذا يدل على أن الإنسان ممنوع من التجميل التجميل الذي يكون دائما أما التجميل الطارئ كتجميل المرأة بالحنة وشبهه هذا لا به طيب فإذا قال هل في الآية ما يدل على من رقع العيوب وإزالة العيوب لقوله كيف يشاء إذا خرج هذا الصبي له ستة صابق في كل يد فهل يجوز أن نقطع الأصبع الزائد نعم هذا حبد الله يقول لا من اللي يصوره الله إذن كيف يشاء دع هذا لمشيئة الله نعم إيه. يقال إن هذا ليس من باب التجميل قطع هذا مو من باب التجميل لكن من باب إزالة العيب التحسين والتجميل واحد يسه. من باب إزالة العيب وإزالة العيب جاءت السنة بجوازه، فإن الرجل الذي أصيب أنفه وقطع أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ عنفا من ورق يعني من فضة فأنتنت فأذن له أن يتخذ عنفا من ذهب لأن لئلا يبقى عنفه مقطوعا فيه تشوه فهذا يدل على أن إزالة العيب ليست كجلب الجمال التجميل لا يجوز والعيب نعم يجوز تجوز إزالته العيب تجوز إزالته لأنه خلاف الأصل وبناء على ذلك نقول يجوز قطع الأصل الزائد ولكن بعض أهل العلم صرح بالتحريم وقال إنه يحرم إلا أنهم عللوا ذلك لأنه يخشى على من قطعت أصبعه أن يموت بنزيف الدم وهذه العلة في زمن الحاضر منتفلة وعلى هذا فاجوز أطول أصل الزائدة. طيب لو فرض أن هناك لحم زائدة في الأذن أو في الرأس أو في الرقبة أتجوز إزالتها؟ نعم نقول تجوز كالأصل هنا. طيب ومن فوائد العادة الكريمة. إثباتوا من الله عز وجل بالألوهية لقوله لا إله إلا هو ومن فوائدها إثباتوا للإسمائيل الكريمين العزيز الحكيم وما تضمناه من صفة وقال مر علينا أن الاسم أن كل اسم من أسماء الله دال على الذات وعلى الوصف المشتق منه كل اسم فإن كان متعديا ففيه دلالة ثالثة وهي ها؟ الأثر المترتب على ذلك فالسميع مثلا فيه إثبات الاسم وهو السميع والصفة ويسمع والأثر وهو أنه يسمع, يسمع وهكذا العليم أما ما لا تعدل الغير ففيه إثبات الاسم والصفة فقط مثل الحي العظيم العلي هذا لا تعدل الغير طيب ثم قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب هو الذي الضمير فيه هو يعود على الله وتأمل هنا ترابط العيات بعضهم بعض لما ذكر الله عز وجل أنه هو المصور وهو ابتداء الخلق ذكر بعده إنزال الكتاب الذي به الهداية مثل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فأحياناً يبين الله نعمها الدينية قبل وأحياناً يبين الله نعمها الدنيوية قبل فالتصوير هنا بدأ الله به ثم ذكر إنزال القرآن لكن الرحمن علم القرآن ذكر حليم القرآن قبل خلق الإنسان طيب ثم قال هو الذي أنزل عليك الكتاب والمراد به القرآن وسبق معنى كونه كتابا أنه مكتوب اللوح المحفوظ وفي الصحبة التي بعد الملائكة وفي الصحف التي بعيدين ثم قسم الله هذا الكتاب فقال منه آيات محكمات هنهم الكتاب وأخر يعني ومنه أخر متشابهات وهنا يتعين أن نقول ومنه أخر ليتم التقسيم قول آيات محكمات الآيات جمعوا آية وهي العلامة وكل آية في القرآن فهي علامة على منزلها لما فيها من الإعجاز والتحدي وقوله محكمات أي متقنات في الدلالة والحكم والخبر يعني أخبارها وأحكامها متقنة معلومة ما فيها أشكال وأخرى متشابهات يعني أن أحكامها غير معلومة أو أخبارها غير معلومة فصار المحكم المتقن في الدلالة سواء كان خبرا أو حكماً المتشابه الذي دلالته غير واضح سواء كان خبرا أو حكماً ثم قال هن أم الكتاب قدم وسط هذه المحكمات وبيان حالها ليتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه يرد المتشابهات إلى المحكمات لأنها أم وأم الشيء مرجعه وأصله قال الله تعالى وعنده نعم الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي المرجع وهو اللوح المحفوظ ألي ترجع الكتابات كلها اليه ومنه سمية الفاتحة أم الكتاب لان مرجع القرآن إليها فهذه المحكمات يجب أن ترد المتشابهات اليها الى هذه المحكمات قال الله تعالى وأخر متشابهات متشابهات بايش في الدلالة سواء كان حكما أو خبرا ولهذا نجد أن بعض الآيات لا تدل دلالة صريحة على الحكم الذي استدل بها عليه، ولا تدل دلالة وبعض الآيات الخبرية أيضا لا تدل دلالة صريحة على الخبر الذي استدل بها عليه. فما فماذا نعمل؟ قال فعمل الذين في قلوبهم زين إلى آخره انقسم الناس بالنسبة. إلى هذه المتشابهات إلى قسمين قسم يتبعون المتشابه ويضعونه أمام الناس يعرضونه على الناس يقول كيف كذا كيف كذا وقسم آخر يقولون آمنا به كل من عند ربنا وإذا كان كل من عند ربنا فإنه لا يمكن أن يتناقض ولا يمكن أن يتخالف بل هو متحد متفق فيرد المتشابه منه إلى المحكم ويكون جميع محكم يقول عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الزيغ بمعنى الميل ومنه قولهم زاغت الشمس إذا مالت عن كبد السماء الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق، ولو يريدون الحق، يتبعون المتشابه، فتجدهم العياذ بالله يأخذون آيات القرآن التي فيها اشتباه، التي فيها اشتباه، حتى يضربوا بعضها البعض، وما أكثر هذا عند النصارى، النصارى الآن يدخلون تشكيكات كثيرة على المسلمين فيما في المتشابه. مثل يقولون إن الله ثالث هت... ثلاث عندنا دليل ألستم تقرؤون في القرآن إنا نحن نزلنا وإذ أخذنا من النبيين صيغة ضمير صيغة جمع إذن فالله تعالى أكثر من, من اثنين ثلاثة وهكذا يأتون بأشياء يموهون بها الناس لأن في قلوبهم زيغة كذلك أيضاً بعض الآيات ظاهرها التعارض مثل قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا هنا قال لا يكتمون الله حديثا وفي آية أخرى يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فكتموا لا اللي... لا كتموا قال والله ربنا ما كنا مشركين كتموا أنكروا أن يكونوا مشركين كذلك أيضا يأتيك يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال في آية أخرى ونحشر المجلمين يومئذ زرق ونحشر المجلمين يومئذ زرق ثم يأتيك يقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون في آية أخرى يعتذرون يقولون إنهم لو ردوا إلى الدنيا لصالحه واستقامت حوالهم فيعتذرون فالمهم أن الذين في قلوبهم زيغ يأتون بهذه الآيات المتشابهة ليصدوا عن سبيل الله ويشكك الناس في كلام الله عز وجل يعني وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ وهم الراصقون في العلم الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين الآيات المتشابهة وأن يعرف معناها فهؤلاء لا يكون عندهم هذا الشاب يقول يا نابه كل من عند ربنا فلا يرون فيه في القرآن شيئا متعارضا متناقضا نعم من الصلاة هل تؤخذ من هذا يقول إن قوله يصوركم هل يؤخذ منها أن الجنين في بطن أمه لو سقط قبل أن يصور فليس له الحكم ما يؤخذ هي والله ما ما يغسروا العنب هو يقوم بعد ما ينزل شخص. نعم شخص. شخص. الله لو كان من الأرجو في خشمة في غيران قليلة في أم نعم هم في أسنانه طول بعضها وبعضها قصر أو مختلفا قليلة نعم فهل يجوز لهذا أن يعمل عملية حتى يعدنه من هذا الماء القليل إيه نعم الميلة اللي يكون عيب الميل اللي يكون عيب لا يكون هجوز يمع مكامل ببرد ها؟ سيما كان ضرر. لا, لا كيف من ضرر؟ ضرر ما يزال الضرر. أقول يعني سيما كان ضرر؟ إيه يعني لا سيما إن كان منه ضرر؟ نعم. كذلك بالنسبة للأسنع إذا كان اختلاف اختلافا مشوياً فلا بأس بتعديله. لكن إذا كان اختلاف اختلافاً يسير لكن يريدون أن تكون كسن واحد كما في بعض النساء فهذا ما لا يجوز هذا من جنس الوشم هالوشم. نعم. تقولي الحديث الذي رجل الذي جاء عليه كان عنفما يقول من ذهب من أين؟ من ورق أول ثم عنف <تصفيق> فأ... نعم. يعني هذا عنف ما ما ولد هو مقطوع؟ يعني هذا عارض يعني عاربه ما ساكن يعني ولد أصلاً وعنده سداس لا فرق اي أقول لا فرق مدع المقصود إزالة العيب سواء كان العيب طارئ أو أو أصلي لا فرق لا نعم لها نعم الله نعم إيه نعم أي نعم إي لكن ما كل شيء من يعني التغيير المأمور به مأمور به فالفتان مثلا تغير لخلق الله هو ممور به إزالة الشارب تغير لخلق الله هو ممور به لكن أمره أن يشير نعم أمره أننا وجدنا أن أن الشارب لا ي... يعني لا يمنع الإنسان من إزالة الشيء الذي يعتبر عيبا عند الناس وقصة صاحب الأنف هذه هي هي العمد في هذا المسألة هذه العمد أمره أن يضع لا أن يزيد إلا هذا ال... هذا الذي وضع على على أنفه مو مو بتكميل له هي نعم هقطعة ف... فجعل له تكميلا هذا إذا أزاله يكون تكميلا له يكون تكميلا له لأن الناس الآن يعتبرون اللي فيه زيادة يعتبرون حيب فهو مزيل العيب نعم نعم لا بشيء صفة لشيء نعم نعم نعم هنا إذا واحد اتدى الصورة أو أي كلمة بسم الله الرحمن. الرحمن الرحيم. كيف؟ يعكس الرحمن الرحيم ومن إذا ابتدى الصورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن هنا فألف هذا ما وهو قصد التلاوة تلاوه القرآن ولا اقول لا يمكن كان قصدك تلاوه صح ها لان القران مرتب في كلماته ومرتب في آياته ايضا نعمل الصور الصفين ترتيب اجتهادي يعني البسملة مرتبه اي من القرآن ده معلوم مش بسم الله في اول السور نعم نعمل الجزء الاخير هناك من قال واخر متشابهات أنها في اسف ساتين على هذا في الفوائد يعني عنده الكتاب أم الَّذِينَ في رأو بهم زئق فاتبعون ما تشابه من فيتبعون ما تشابه من اجراء الفتن واجراء تؤيله وما يعلم تؤيله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا أعوذ إلا بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخرى متشابهات سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى بين أنه قسم القرآن إلى قسمين آيات محكمات أي واضحات المعنى لا, تخفى لا يخفى معناهن على أحد والثاني آيات مشتبهات فيهن خفاء في الدلالة أو في التعارض بينهن وبين غيرهن أو غير ذلك من أسباب التشابه. وهذه هذه الآيات المشابهات من قسم الناس فيها إلى قسمين. قسم في قلوبهم زيد، أي ميل عن الحق، فهؤلاء اتبعوا المتشابه وصاروا يأتون بالمتشابه يلبسون به على الناس، وابتغاء الفتنة، وكذلك إبتقاء تأويله، أي طلب تأويله لما يريد، لما يريدونهم لا لما لا لما يريد الله عز وجل، وهذا كثير، كل أهل الفداء من الرافضة والخوارج والمعتزلة. والجهمية وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه اتبعوا ما تشابه منه لكن من مقل ومستكثر فهؤلاء يتبعون ما تشابه لهذين الغرضين أو لأحدهم ما هما ابتغاء الفتنة أي صد الناس عن دين الله لأن الفتنة بمعنى الصد عن دين الله كما قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم على وجهنم فتنوهم يعني صدوهم عن دين الله ثم لم يتوبوا فلهم على وجهنم وباتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريدونهم يفسرونه على مرادهم لا على مراد الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل نعم وسبق لنا أيضاً أن قوله وأخر ليست معطوفة على قوله آيات إنه آيات محكمات لفساد المعنى وأن أخر مبتدا خبره محذوف يعني ومنه أخر متشابهات وذكرنا لها نظيرا وهو قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد فإن سعيد هنا غير ليست معطوفة على شقي، لأنها لو كانت معطوفة عليها لا فسد التقسيم ولكن التقدير منهم شقي ومنهم سعيد هذا أيضا منه آيات محكمات ومنه أخر متشابهات طيب الاشتباه, الاشتباه قلنا إنه يكون اشتباه في المعنى يكون المعنى غير واضح أو اشتباه في التعارض يظن الضان أن القرآن يعارض بعضه بعضا وذكرنا من ذلك أمثلة فيما سبق كيف الله ذكرنا ذكرنا أمثلة وعجبنا عنه وقلنا لا يمكن أبدا أن يكون في القرآن شيء متعارض إطلاقا لا يمكن لأن الله عز وجل يقول لو كان من عند غير الله لو فيه اختلافا كثيرا يعني ولما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف. فهو يصدق بعضه بعضا ولكن التعارض الذي قد يفهمه ما يفهمه من الناس يكون إما لقصور في العلم أو قصور في الفهم هذا اثنين أو تقصير في التدبر هذا ثلاثة أو سوء ظن أو سوء ظن بحيث يظن أن القرآن يتعارض فإذا ظن هذا الظن لم يوفق لجمع بين النصوص يحرم الخير لأنه ظن ما لا يريقه القرآن فهذا هو أسباب ظن التعارض ممن يظن التعارض أسباب أربعة ها هي قصور العلم أو قصور الفهم أو التقصير في التدبر أو سوء القصد هذه سوء القصد فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاء الأربعة حينئذ يحصل الاتشاو أما من أعطاه الله علما وفهما وحسن قصد الرابع وحسن ظن فإنه لا لا لا لا لا يحصل فيه لا يحصل لديه تعارض في القرآن الكريم يعني عنده كمال في العلم وكمال في الفهم ونشاق في التدبر وحسنية وقصد فهذا يوفق يوفقه الله تعالى فيعرف كيف يجمع بين ما ظاهره التعارض أو كيف يعرف هذا المتشابه. طيب. يقول فمن الذين في قر فاتبؤن ابتاعل فينه الله تعالى وما يعلم تأويل هذا مقتدر السلوم وما يعلم تأويله إلا الله والراسفون في العلم هذه الآية الكريمة اختلف السلف في الوقف عليها فأكثر السلف وقف على قوله إلا الله وجعل الوقف هنا لازما يعني يجب أن تقف تقول وما يعلم تأويله إلا الله ثم تبتده فتقول والراسخون في العلم يقولون أمننا به وعلى هذا فيكون ألواه هنا في قوله والراسخون في العلم للإستئنات والراسخون مبتدأ وجملة يقولون خبر مبتدأ وهذا الذي عليه أكثر السلام يعني أن هذا المتشابه لا يعلم تأويله المراد به إلا الله عز وجل والراسخون في العلم الذين لم يعلموا لا يطلبون بذلك الفتنة وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا وليس في كلام ربنا تناقض ولا تضار فيسلمون الأمر إلى, إلى الله عز وجل لأنه هو العالم بما أراده فينقسم الناس إذن إلى قسمين الراسفون في العلم يقولون أم النابي والذين في قلوبهم زير يتبعون ما تشبه منه ووقف بعض ووصل بعض السلف ووصل بعض السلف ولم يقف أي قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسفون في العلم فتكونه أولي العطف والراسفون معطوفة على لفظ الجلالة أي يعلم تأويله إلا الله والراسفون في العلم بخلاف الذين في قلوبهم, في قلوبهم زيغ وليس عندهم علم فهؤلاء لا يعلمون والحقيقة أن ظاهر القراءتين ظاهرهم أن ظاهرهما التعارض لأن القراءة الأولى تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله، و... الله. وإطراء ثانية تقتضي أن هذا المتشابه يجعل متواله الله والرأس هنا في العلم فيكون في ظاهر القولين التعارض، ولكن الصحيح أنه لا تعارض بينهم، وأن هذا الخلاف مبني على الاختلاف في معنى التأويل. في قوله وما يعني متويل تأويله إلى الله فإن كان المراد بالتأويل التفسير كان المراد بالتأويل التفسير فقراءة الوصل أول لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن المتشابه ولا يخفى عليه للرسوخين في العلم. وبلوغهم عمق العلم لأن الراسل في الشيء الثابت فيه المتمكن منه فهم يتمكنهم وثبوت أقدامهم في العلم وتعمقهم فيه يعلمون ما يخفى على غيره فإذا جعلنا التأويل بمعنى التفسير فقراءة الوصل, الوصل أولى أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقبة والغاية المجهولة فالوقف على إلا الله أولى لأن عاقبة هذا المتشابه وما يقول إليها أمر مجهول لكل الخلق فإذا قال قائل الآن نطلب نطلب أمرين الأمر الأول أن التأويل يكون بمعنى التفسير والأمر الثاني أن التأويل يكون بمعنى العاقبة المجهولة التي لا يعلمها إلا الله الجواب على ذلك أن نقول نعم لا بد من هذا وهو موجود في القرآن هو موجود في القرآن أولا التأويل بمعنى التفسير تأويل بمعنى التفسير مثل قول صاحبي السجم ليوسف عليه الصلاة والسلام قال أحدهما إني أراني أصره خمرا وقال الآخر إني أراني فوق فوقر خبزا تأكل الطيو منه نبئنا بتأويله نبئنا بتأويله أي بتفسير هذه الرؤية معناه. نعم ففسرها لهم ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وعلمه التأويل أي تفسير المع تفسير الكلام ومعرفة معناه وأما التأويل بمعنى العاقبة فمنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين يسألوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فقولها لنظرنا إلى تأويله يعني عاقبته وما يأول إليه يوم يأتي تأويله يعني يأتي تأتي عاقبته التي وعيدوا بها يقول الذين يسألوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ومنه قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومآلة تتبين بهذا أن كلمة تأويل صالحة للمعنيين جميعاً التفسير والعاقبة فإذا جعلناها بمعنى التفسير فلا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن ولا يخفى عليهم شيء ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينزل الله سبحانه وتعالى على عباده كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه نعم أليس كذلك لا يمكن أبدا أن ينزل عليهم كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه صحيح أنه قد لا يعرفه البعض لكن الراسخون في الآن لابد أن يعلموه وإلا لباطلة الحجة فلا بد من معرفة, من معرفة هذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إذا قلت بأن التأويل ما آل إليه الأمر وما كان عليه في نفس الواقع مما هو مجهول لنا فهنا يتعين الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله نعم واعلم أن كثيراً من الناس الذين تكلموا في العقائد فسروا المتشابه في آيات الصفات قالوا إن المتشابهات هن آيات الصفات ولكن لا شك أن تفسير المتشابهات في الصفات على الإطلاق ليس بصدق ولا بصحيح. لأن آيات الصفات معلومة مجهولة معلومة مجهولة فهي من حيث المعنى معلومة ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل ويحدثنا عن نفسه بأمر مجهول لا نستفيد منه وليس من وليس هو بالنسبة إلينا إلا كنسبة الحروف الهجائية. التي ليس فيها معنى هذا غير ممكن إطلاقا نعم هي مجهولة من جهة أخر وهي الحقيقة والكيفية التي عليها فهذا مجهول لنا لا نعلم كيف الله ولا ندرك حقيقتها لا نعلم كيف وزه الله ولا ندرك حقيقتها لا ندرك حقيقة علم الله عز وجل ولا ندرك كل صباتي لا ندركوا حقائق لأن الله يقول ولا يحيطون به علم، فمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه على سبيل الإطلاق فقد أخطأ والواجب إيش؟ الواجب التفصيل فنقول إن أردت بكونها من المتشابه تشابه الحقيقة التي عليها فأنت مصيب، فأنت مصيب، وإن رتّب المتشابه تشابها المعنى، وأن معناها مجهول لنا، فأنت مخطئ غاية الخطر، وقد ذهب إلى هذا من ذهب من الناس، وقال إن آيات الصفات وأحاديثها مجهولة، لا نعلمها، لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا فقهاء الصحابة ولا فقهاء التابعين ولا علمة الإسلام كلهم لا دون ما معناه تقول لهم ما معنى السوء على يقول الله أعلم ما معنى يد الله بليدهم بثثان يقول الله أعلم ما معنى يبقى وجه ربك الله أعلم كل شيء الله أعلم كل ما يتعلق بسببات الله يقول الله أعلم ولغيب أن هذا القول في غاية ما يكون من السقوط وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب أهل السنة أو أنه مذهب السلف حتى أدى بهم الأمر إلى هذه الكلمة الكاذبة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وهذه الجملة والقضية من أكذب القضايا أن تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم لكن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم المهم أن من الناس من يظن أن مذهب السلف هو التفوير وعدم معرفة المعنى وعدم الكلام به حتى النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم يقول يضحك الله إذا رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة لو سألته وقل جاء رسول الله ما معنى يضحك قال ما أدري ما أدري ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر لو سألته معنى ينزل قال لا أدري وأن أعجب كيف يستقيم لسان شخص يدعي أن هذا مذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم القيامة أقول بعيد من الصلاة إذا نقول آيات الصفات من المتشابه في في الحقيقة والكيفية التي عليها لأن الإنسان بشر لا يمكن أن يدرك هذه الصفات العظيمة لكن في المعنى محكمة معلومة لا تخفي على أحد كلنا يعرف ما معنى العلم كلنا يعرف ما معنى الاستواء كلنا يعرف ما معنى الوجه ما معنى اليد ولهذا قال الإيمان مالك رحمه الله قوله المشهور الذي الرئي عن عن شيخه قال إن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدأ متشارك بالحديقة وغير متشارك بالحديقة كيف سألت متشارك بالحديقة <متحدث> كان باجع على, على الأسئلة يا عبد أنا قلت أفهمتم تقولون ما إذا إذا إذا قلت أفهمتم وقال بعضكم نعم وسكت الباقون ما هنهم كلهم فاهمين الواجب على من لا يفهم لا. إذا قلت أنا فهمت معناه إن انقطع الكلام اللي عندي فإذا قلت فهمت وأنت ما فهمته لازم تبينه أقول مثلا نحن نعلم معنى العين قل لا لكن حقيقة عين الله وكيفيتها معلوم ولا غير معلوم غير معلوم ما ندها ع ع ع عينها معروفة مكونة من طبقات متعددة ومن م. عروق ومن كذا ومن كذا ومن كذا معروف لكن عين الله لا يمكن أن تقول فيها هكذا مجهولة لك كذا طيب إذن هي حقيقتها غير معلومة لكن معنى العين وهي التي يحصل بها النظر والرؤية أمر معلوم أمر معلوم يد الله عز وجل هي معلومة لنا معلومة الحقيقة لا هي معروف اليد معروفة والأصابع معروفة والقبض باليد, باليد معروف والأخذ باليد معروف كذا ولا لا لكن حقيقة هذه اليد وكيفيتها ما ت ما تتكلم فيها ولا, ولا ومن ادعى العلم بها فهو كاذب من ادعى العلم بها فهو كاذب هذا معنى الحقائق فالحقائق شيء والمعاني شيء آخر وثيقوا بأننا لو نقول إننا لا نعلم معاني آيات الصفات أنه سيفوتنا ثلاثون في المئة من معاني القرآن أو أكثر لأن ما تجد ما تك تجد آيها إلا وفيها سمع من أسماء الله أو سمع من سباته نعم طيب يقول وما يعلم تؤويله الله والراسقون في العلم من الراسقون في العلم الثابتون الذين وصلوا إلى عمقه عمق العلم لأن الرسوخ في الأصل الثبوت والاستقرار يقولون آمنا به أي صدقنا به بالمحكم وبالمتشابه أما المحكم فظاهر أنهم يؤمنون به لأنهم عرفوا معناه واطمأنوا إليه وأما المتشابه فإيمانهم به هو التسليم ولهذا قال فيه كل من عند ربنا ولا يمكن أبدا أن يكون فيه تعارض أو تناقض. طيب هنا قسم الله القرآن إلى قسمين ولكنه في موضع آخر جعله قسما واحد. فقال الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها نثاني. تقشعر من جلد لن يخشن ربهم إلى آخره وقال فئات آية أخرى ألف را تلك آيات الكتاب الحكيم الحكيم وقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ولم نذكر التشاب نقول هذا أيضا من المتشابه أليس كذلك؟ لأنه كيف يوصف القرآن بأوصاف ظاهر والتعارم فنقول الراسخون في العلم يعلمون أن لا تعارم فيقولون المتشابه الذي وصف به القرآن غير مقرون بالمحكم يراد به التشابه في الكمال والجودة والهداية ولا. نعم في الكمال والجودة والهداية فهو متشابه كل آياته متشابه كلها كاملة بلاغة كلها كاملة في الخبر كاملة في الأمر والنهي فهو متشابه من حيث الكمال والجودة والأحكام والأخبار وهي ذلك محكم إذا ذكرت المحكم بدون ذكر المتشابه، فأمر واضح أنه متقن، متقن ليس فيه تناقض ولا تعارض ولا كذب في خبر ولا جور في حكم. فإذا ذكر الأحكام والتشابه، حمل الأحكام على معنى والتشابه على معنى آخر، يحمل الأحكام على إيش؟ على الوضوح. إذا ذكر الأحكام والتشابه، لأن لما ذكر الإحكام وذكر التشابه صار, قسي... صار كل واحد منهما قسيم للآخر فإذا كان تشابه وش قسيمه؟ الواضح الواضح المعنى الواضح البين، فمنه آيات ومحكمات أي بينات واضحات وأخر متشابهات قسيمتها ضده واضح الآن؟ طيب يقول عز وجل وما يتذكر إِلَّا أُولُوَ الْأَلْبَادِ ما نافية يذكر أصلها يتذكر لكن قلبت التاء ذالا وأضغمت في الذال الأخرى صارت وما يتذكر أي لا يتعظ وينتفع بالقرآن إلا أولو الألباب أي إلا أصحاب العقول لأن الألباب جمع لب واللب هو العقل والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك أو عقل التصرف أو الأمران يشمع لكن الأهم عقل التصرف عقل الإدراك الذي ضده الجنون وعقل التصرف الذي ضده السفة السفة فالذي يتذكر بالقرآن والإنسان الذي أعطاه الله عقلاً يدرك به الأشياء وأعطاه الله تعالى رشداً يحسن به التصرف هذا هو الذكر وأما من أعطاه الله عقلاً يدرك به الأشياء وهو العقل المضاد للجنون ولم يعطيه عقلاً يحسن به التصرف وهو العقل المضاد للسفة فهذا لا ينتسب القرآن لا ينتفع إلا العاقل عقل إدراك وعقل تصرف في هذه الآيات الكريمة فوائد جليلة كثيرة أولا أن هذا القرآن كلام الله لقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب فإن قال قائل يرد عليك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أنزل من السماء ماء فهل تقول إن الحديد كلام الله وإن الماء كلام الله ها لا كلكم تقولون لا طيب لماذا جعلتم هذا هذا يدل على أن القرآن كلام الله نقول لأن الكلام صفة لا تقوم بد لا تقوم إلا بمتكلم بخلاف الماء وبخلاف الحديد فإنه عين قائمة بنفسه فتكون مخلوقة وأما القرآن فليس, فليس بمخلوق لأنه صفة الخالق عز وجل والمخلوق شيء باين عن الخالق منفصل عنه لكن الكلام صفة هي فعله صفة هي فعله فليس المخلوقة طيب من فوائد الرئيس الكريمة إثبات علو الله عز وجل هو لا يكون إلا من أعلى لأسنه فإذا كان القرآن كلامه ونزل إذن الله فوق وهو كذلك ومذهب أهل السنة والجماعة بل مذهب الرسل كلهم أن الله تعالى فوق كل شيء ألم تروا إلى فرعون قال يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وهذا يدل على أن موسى قال له إن الله فوق والعلوم لله عز وجل ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. خمسة نوان من الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة أما الكتاب فأدلته أكثر من أن تحصل وهي أدلة متنوعة تارة بذكر العلوم وتارة بالفوقية وتارة بنزول الأشياء منه وتارة بصعود الأشياء إليه وتارة بذلك في مثل في السماء والسنة كذلك متواترة في في الله ومتنوع فتارة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وتارة بفعله وتارة بإقراره نعم أما قوله فكان يقول في كل صلاة سبحان ربي الآله وعما فعله فقد أشار إلى السماء غير مرة يشير إلى السماء في الدعاء تفاعده إلى السماء وأشار إلى السماء حين أشهد ربه على أمته أنهم أقروا بإبلاغه الرسالة متى في حجة الوداع في يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأما إقراره فسأل الجارية أين الله قالت في السماء قال أعثقها فإنها مؤمنة وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحاب والتابعين وأئمة الهدى بعدهم على أن الله تعالى فوق كل شيء ولم ينقل عن واحد منهم أنه قال إن الله في كل مكان ولأنه قال إن الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايث أبد ما قال هذا وأما العقل فإن لو سألنا أي إنسان ما تقول في العلوم أهو صفة كمال أو نقص لقاء صفة صفة كمال والعقل يقول كل صفة كمال فهي ثابتة لله عز وجل، فيثبت العلو لله بتلاوة العقل من هذه الناحية. ولا لا طيب. أما الفطرة فحدث ولا حرج الإنسان الذي لم يتعلم ولا يدري عن كلام العلماء في هذا. إذا سأل الله أين أرفع يدي؟ ما رأينا أحدا لما أراد أن يدعو ركز إيدي على الأرض أبدا ولا روحي من وليس يرفعها إلى السماء ولهذا استدل أبو العالمداني على أبو المعالي الجوين بهذا الدليل الفطري حتى إن الجوين لم يتمالك أن صرخ وضرب على رأسه وقال حيّرنا لأن أبا المعال الجويني قافر الله لنا وله كان يحدث الناس ويقول كان الله ولا شيء صح؟ صحيح هذا؟ كان الله ولا شيء صح؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآن على ما كان عليه الكلمة هذه موهمة ماذا يريد به الآن على ما كان عليه يعني غير مستوى على العرش لأن العرش لم يكن وقد كان الله لا شيء وهو الآن على ما كان عليه إذن فلن يستوى على العرش فقال له ابو العلاء الحمداني قال له يا يا أستاذ دعنا من ذكر العرش لأن ألسه على العرش دليله غير غير عقل. لا عقلي ولا فطر أليس سوى العرش جليل سمع لأنه لولا أن الله أخبرنا أنه سوى العرش ما علمنا ذلك ولا علمنا العرش كل من علمنا أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو كل واحد يسأل الله يقول يا الله ونروح قلبه للعرف فصرخ ضرب على رأس قال حجرا لأن لا يجد جوابا على هذه عن هذه الفطرة فعلو الله ولله الحمد قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة ولولا قول من اجتالتهم الشياطين ما كان يحرم الإنسان أو يفكر في أن الله تعالى في كل شيء في كل مكان أبدا، ولا يطلع على بار، ولا يفكر أننا نسلب الله عن كل صفة، كل صفة، فنقول لا فوق العالم ولا تحته، ولا يمن العالم ولا شمال العالم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل العالم ولا منفصل العالم، ها ونروح، ها عدم أعوذ بالله. والغريب أن هؤلاء يرون أنهم نزهوا الله نزهوا الله وهم لو قيل لهم صفوا لنا العدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف نسى الله أن لا يزيع قلوبنا إذن العلو العلو الله أزوجل ثابت بخمسة أدلة أنواع من أفراد أفرادها لا تحصل لكن أنواعها خمسة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والكتاب طيب نعم ما تقنوا في هذا نقول من المتشابه أوائل الصور ايها قول نعم هذا غصنا، هاه؟ نعم. لا يقول كل أوائل السور من المشاهب أوائل السور المو... اللي بالحروف لجائية، نعم. نقول هذا غصنا، لأن نعلم أن هذه الحروف لا ليس لها معنى في ذاتها. علمنا هذا من القرآن. قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المدرمين بالسان. عربي مبين واللسان العربي مبين لا يجعل لهذه الحروف معنى إذا فلا معنى لا فهي نعم نعم شيخ ابتغاء قلنا يعني الله نعم التوين نعم. نعم قال العلماء منع تأويل تفسيره على غير مراد الله يعني يريدون يفسروه على غير مراد الله سواء ابتتن به الناس أو لم يبتتن فيؤدي إلى إلى الشكوك في فيهم هم أو أنفسهم أيضا يتشككون في هذا ما يكونون مراد حسب حسب إذا القولين يعني من أن يكون انتقاء تقوله يعني الغاية أو فصيل دون على الخلاف في قوله ما يعلم أو لا هو, هو معلوم لا لا هو ما يمكن يفسر إلا على على هذا المعنى يعني قصده إنه ت تويله الذي لا يعلمه إلا الله هم هم هم يقولون فيما لا يعلمه الله لا لا نقول فيه شيء يمسكون عنه ولا نعم لو فسروه في غير ما أراد الله كذا إنما هم يتبعون المتشابه لأجل يقول الناس تفضل شوفوا القرآن متناقص أو يجون آيات مثل غير واضحة المعنى ثم فسرناها بما يريدونهم No. Nämä ovat tämä. Nämä ovat ما في هذا استثناء مفرّ مفرّ لأن الله يلفاع. من أماكن لا يعلم إلا الله. مثل لا إله إلا الله. هذا استثناء مفرّ يعني لا أحد يعلم إلا الله عز وجل. الاستثناء المفرّ يكون مقصود به الحصر. المخصول به الحصر نعم أنت كأنك يعني أشكر عليك من في السماوات حتى لو قلنا من في السماوات فالله تعالى في السماء كما قال عن نفسه فيكون الله تعالى فوق كل شيء فهم فرغوا مهما استثناء متصل يعني ليس استثناء مستثناء منهم متصل لا يعلم الغيب إلا الله ولا يعلم من في السماوات والأرض لا ما هو استفناء. أنا قلت لكم فرّ خطأ هذا استثناء صحيح استثناء من كلام تام من من فيه. من كلام تام من, من في كل معنى لا يعلم من في السماوات هو في الأرض الغيبة إلا الله هذه بدل من من بدل من من والبدل كما قال نهويون هو التابع المقصود بالحكم فإذا كان هو التابع مقصود الحكم صار معنى الآية لا يعلموا إلا الله الغيب من, من من لكن لما كان بدلا حيث رفع الآية صار بدلا لما كان بدلا صار هو المقصود الحكم فكأنه لا يعلم الغيب إلا الله هذا يكون تأوينا شيء تفسير هل يساوي علم الله بعلم الرسكون في العلم Okay. أوكيه؟ هنا لا لا لا يساو لكنهم يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه. <تصفيق> يعلمون من التفسير ما <تصفيق> لا بد لهم منه. ولا قد لا يعلمون تفسر كل شيء. إن حتى العلماء الآن تجد بعضهم يستخرج من الآية ثائتا وبعضهم ثلاثة وبعضهم أكثر. لكن الشيء الذي لا بد لهم منه من هذا المتشابه يعلمونه. الشيء الذي لا بد لهم منه لا بد أن يعلمه لكن حقائق ما يعلمونها نعم نعم يعني الاستواء باللغة العربية يعني معروف لكن إنسان لو قرابا يترجمه بأي لغة أكرة الناس ما يعرف باللغة العربية هل يقع يعني التشبيه لا يعني للإضاحة ما لا لا لا يعني إذا كنا لا نعرف إذا كنا نريد أن نبين الإسلام معناه العلو ونشير إلى واحد مثل شيء فوق شيء مثل استوى الإنسان على البعيد بالمعنى, بالمعنى فقط لا بالكيفية ما في شيء